حرام وان في البيان لا ومن على ذلك فالافضل فالنايف في الدراسه لكن لا الدراسه نعم اتمنى انكم تساعدوا احد كده فيها هناك لا انت يعني انا اسمعك تكلم انا يا حاول تقول لرأيت أن استقلالهم أهوى من استقلالهم يقولوا طيب نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نتبه أن نتعرض لحكم استقلال قبلة استقلال قد يكون حراماً كما هنا وقد يكون واجباً كما استقلال وقد يكون وفروهاً كما في الحال استقلال قبلة فالذكر أن استقلال ويأخذون الماء وهم ابلق قال لهم راهبوا وقالوا يكونوا صحبان مثل <تصفيق> لا <مثل> نعلم <تصفيق> الدواء مثل بعض العلماء ان كل طاعم من الافضل ان فيها القاءه ممكن ده الا ولكن في نظر لأننا إذا أخذناها اللقاء للعبادات نعم؟ الأصل فيها التوقيت شو ما قال المؤلف؟ فوق حاجته جبتها اللي معطوفة على استقبال نعم؟ لا ويحرم استقبالكم يعني ويحرم لبثه فوق حاجته يعني فوق مقدار حاجته فهمان فان هو في خلد ان يلبس فوق حاجته ان يجد من ثم ما ينتهي انثى وعلم ذلك بعلتي فالعلة ان في لائق كشفا للعوره بلا حاجه والعلة الثانيه ان الحصوص والمراحم ينقوا شياتي comfortably h decades indithet Hvis er pælgr kommt pour fjer på orbiterge Men av mille medierhalstepelset Hvis vi de personeller h 얘기를 og den her er med tilbiere fyr høver den력 Det mennesker jeg government så h queen enhver neg plus ما في دمية لأن رسول عليه ولهذا فيه رواية حين المامحمد أنه يكره نبته فوق حاجته ولا يأخذ وعلى كل حال فإنه إما مكروه وإما حرم وأما ما يفعله عن غربيون وأشباههم يجعلون هذه الكراسي التي يجلسون إليها ويدلون أرجلهم ويأخذ واحد منهم نعم والصحيثة وخليها للمكان نحل وراءة هذه المجلات والصحيثة نعم فلا شك أن هذا خلاف العقل خلاف السر نعم طريق. وظل النافع في طريق يحهم أن يبول في الطريق وأن يتغوّق من ذلك أولا فلا يجوز الإنسان أن يغول أو يتغوّق في طريق بحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قال ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم وهذا حديث أبي داول اتقوا الملاعنة الثلاثة البرازة وقارعة في الطريق والظل فلا يدون للإنسان أن يقول في ذلك لماذا؟ لأنه يؤذي الماضى وإذا المؤمنين محرم قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين فصار الحكم التحرين والدليل أبيه عزيز راير إستقل لاعنين والتعليم ألية المسلمين وألية المسلمين محرمة وكذلك أيضا ظل النافئ الظل ما يعني النافئ الذي يستغل به الناس ما في كل لو تعزي أظلة ما, ما يجلس فيها أحد ما نقول لحروم عليه أن تبور أو لكن الظل النافق الذي يستظل به النافق والجريب لفظ الحديث الحديث يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ظلهم يعني الظل الذي هو محل جروسهم وانتفاعهم بلاد قال بعض العلماء ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء ما مش يعني مشمسهم. مشمسهم. مشمسهم. مشمسهم مشمسهم فيه يجلسون في الشمس للتجفئة وهذا قياس صحيح فهددا هذا قياس جلي واضح قال بعضهم بعض العلماء إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو لفعل محرم فإنه يجوز أن يفرقهم وروب البول والتعوض لكن هذا فيه نظر فيه نظر الحديث الآن هذا من جهد الجريم ولأنه لا فائد من ذلك هم إذا علموا إن هذا الرجل جاء وتعوض في أماكن في الوزن ماذا دي... ما يحدث؟ يذيرهم شطا وربما أنه ي... يتخانقون معه لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا المجمع نعم؟ ويتجه دعوا ونصيح لهم. هذا القليل قصير أما أن يسعل هذا الشيء طيب لو في بعض الناس يستعمل غير البول والضائف البول الحقيقة ينجز يصب في أماكنهم زيت قطرانة ما تقول في هذا هذا علاج صحيح أظنه غير صحيح لأن أظنه غير صحيح لأن حتى لو قلت انه جاء واودي ونطن على هذه الصفه ذهبوا الى نكني اف لكن اذا اكتي اليهم انصحوا اهل احسن باب نعم نعم ظهر الخليفه وجداره ظهر الخليفه عند صوت صوت الزمن لا تبدل الله طبعا ظهر الخليفه وهو ما يزل نبولة فيه والحيوانات ربما إذا دخلت إلى لهذا الظلم ربما تربط وتربط وتتلوث ضرورها ما من... ينفرط لهذا الوان في, في, في الكباب <تصفيق> كل حال الطهر هذه ما, ما... ما... ما يهم هذا الشيء حتى لو تلوثت به ما يهم ما يهم ما يهم هذا حم الشيء الثيوان الذين كن محلب او وكف فهذا يسبب التجنب نعم لا نعدهم انهم يغلب ما كانوا عند بيت يتاذاد به فهذا يكون ما غرضه ان يسمح هؤلاء من الثروه محرم لكن غرضهم ان يسمح من ادياته فيجوز ان يدافع عن نفسه عن ابيته بما يماشي نعم خطأ لا لا لا هو بالحقيقة ما يواجد... لا يؤدي إلا كان يتعذف لا يؤدي المعضرة هطار يؤدي الجالسين فقط يمكن يتعذف هو الذي يؤدي المعضرة يسق بين عائلهم ثم بكيادهم وربما يسق على أقدامهم فيمنع وسط الماء ويؤدي بطهرتهم الأسواق الغالب من النبناء الغالب من النبناء نعم ماذا تقنون بهذا؟ نسائل ها؟, ها, نفسي. ها نفسي. هو النسائل؟ ها؟ لكن هذا رجل لمفض أنا عندي أنه يقوم في السيارة ولا يقوم السوق لأن السيارة يمكن يتنظف نظف صاحبها وان السوق ايش؟ قال اللي إذا كان يريد اذا قال اللي يرجع على السوق ويطهره بالماء. في السوق؟ طيب او اذا كان الماء السوق. نعم يقول في قابل وتحت شجره عليها تمره وتحت شجره عليها تمره. طب المؤلف تحت الشجره لا بوتلفونه ثانيه منها وعليها ثمرة أطلق المؤلف الثمرة ولكن يجب أن تقيد فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة ثمرة مقصودة يعني يقصدها المعصر إن كان خير مطعوم مثل ما يوجد في så begge det hiver den et par til å ak sod. Dette setting الناس ut opp i durefrigen vit og ved å skåd, ordet senere bø서 å skåd dit opp displays dem nei etoon暴 teper meg hiver. Fordi at�le inn oss å skåd tilbake ليصعد إليها لا بد أن يمر بهذه النجاسة يتلوث وكذلك لو كانت التمرة محترمة مثل إيش كثمرت النفل مثلا هذه نفلة في مكان نائل لا يقصدها أحد ولا يأتي بها ولكن التمر طعام سرم وكذلك غيرها من الأسجار التي تكون محصولة تمرتها محترمة لقومها لا يجوز أن يتبول تحتها وكذلك انتهى من ما يحرم من الأمكنة التي في يحرم فيها البول والتغوّم لكنه رحمه الله بقي عليه الشيء من عليه؟ النساج قوله المساجد لا يجلل بوثيها ولا استغورها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والأعرابي إن المساجد ها؟ لا تصف لهذا لا تصف فيها شيء من الأداء والقلق إنما هي التفديئ للصلاة وقلعة وقلعة وقلعة أو كما قال طيب المجارس مثلها؟ نعم مثلها كل متجمعات الناس بأمر الديني أو دنيوي لأنه لا يدود أن يتبور فيها الإسان أو يتعوط والعلة فيها القياس الجلي على ما نهى عنه عليه الصلاة من البول في, في الطرقة وظل الناس والثاني الأذية التي تحصل المسلمين في هذا العمل نعم يعني معده هذا هذا غلط المستحم البول فيها لا لا بحسب لان الناس يقولون يمشي البول وتتعوض فيها لأن يبقى ما هي لان الرائحه تبقى والنت مات لا بد لا بد ان ينظف حافيرها يعني لو فرض انه تبول بهذا المستحم ما يقدر يدعي بول لا بد ان يشيلها وهذه ايضا الافضل عدمها لكن احيانا هذه لايذاك احيانا تكون الحمامات مشغوله ويحتاج لهذا او احيانا نريد ان نتروش يكون جمع عندما يخلع ثيابه يحتاج الى الى والله كل حال كلما كانت الاماكن هذه يديها فهو اكثر منظمه هو انه ممكن طور من افضل في مكان جميل هيك نوران جميل يطلع بس نادي عن حديث اللي قال لي عن انه الحديث ورثي انه نهاني يعطي يعني تكون مستحمله ما ادري لا هي نعم ما يعني أنه لم يعد في الظولة لا ينبغي الزيان يفعل لا ينبغي الزيان مثل عندي أصح يعني يستجمر ثم يستني الاستجمار بالحجر وما ينوب منادع والاستنجاء بالمم يقول ما الذي يستجمر ثم يستني وجوبا لا ولهذا قال ويجزئه الاستجمار فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلوه من ثلاث حالات إما أن يتطهر بالماء أو يتطهر بالأحجار أو يتطهر بالحجر ثم الماء أيهما أكبر طهارة الأخير أخير. أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ولكن لو اتصر على الحجر اللي هو جاز في الشون الاكل ان شاء الله ولو استنجى بالماء جاز على قول رافع وان كان وجد فيه حث ولكن قديم من اصل انه انكر الاستنجاء وقال كيف انغث يدي في هذه الامتام والقوارث ولكن الصحيح انه جائز وقد انعقد الاجماع عليه بعد ذلك على انه يجوز ان يقتصر على الماء والدليل عليه قول آنس بن مارس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق انا وغلام النحو بإداوة من ماء وعنذة فيستنجي بالماء يستنجي بالماء وكذلك حديث المغيرة بصعبة فهذا دليل على جواز الاكتصار انا ادس النجاسه واما الثاني فالراهي لان الاصل في ازاله النجاسات انما يقول بالماء فكما ان تزيل النجاسه على جلدك او على شيء من بدنك او على ثيابك او على الارض تزيلها بالماء فكذلك تزيلها بالماء الماء اذا كان من أما الاستجمار بالأحشار فإنها مدسئة أيضاً ويختصر عليها لفقوة ذلك من قول رسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإن رسول عليه الصلاة كان يستجمر بالأحشار دون المعنى كما في الحديث من النشعود صدي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يقتل حادثه وطلب من ابناء مشعود أن يأتيه بأحشار فأكاه بحجرين وروسه فأخذ الحجرين وصلت الروسه وقال هذه ركس أو لس. وفي رواية قال اقتني بغيرها فدل هذا على جواز الاقتصار على الاستجمار وأما الجليل من قوله فحديث سلمان الفارس رضي الله عنه قال إنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمد بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فهذا دين على أن أحجار تكفي أما جمع بينهما فلا أعلنه وارد معنى رسول عليه الصلاة والسلام لكنه من حيث المعنى لا شك عنه أكمل أكمل ذهيرا يقول يستجمر ثم يستنجيب الماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج وموضع العافل يجزئه الاستجمار يعني عن الماء يجزئه الاستجمار عن الماء فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الاستجمار كاف ويقول لذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتي بثلاثة أحجار فوجد حجرين و و و ولم يجد الثالث ف فأخذ روثة فذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال انها ريكس إنها ريكس فدل ذلك على أنه يجزء الاستجمار بالحجر وكذلك حريث أبي فريرة أنه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أحجارا وأتى بها في ثوبه ووضعها عنده ثم أنصر وهو الصحيح فهو دليل أيضا على أنه يجوز يجزئ الاستجمار ويدل لذلك أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجئ بأقل من ثلاثة أحجار هذا قوله فتبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وبفعله وهو مما يجل لقول شيخ الإسلام ابن تنية رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف عند قول المؤلف يا حافظي متن الزأل لا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئة غيره نعم نعم نعم لا يزيل غيره لا يزيل النجس الطائد غيره نعم وذكرنا هناك قلنا لكم إنهم يقولون في التيمم إنه مبيح لا رافع وكذلك في السجماء يقولون إنه مبيح لا رافع أنا أرجو وأكرر ألا تنسوا ما مره <تصفيق> نعم؟ المهم على كل حال هذا مما يعيد قول الشيخ السلام المثلمين رحمه الله أن النجس متى زال بأي مزيل كان ظهر المحل وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول إنه لا يزيل النجس إلا <تصفيق> إلا الماء الطهور نعم. يجزي ويستجمع. الشراط المؤلف للإستجمار شروطا قال لم يعد الخارج موضع العادة إن لم يعد الخارج موضع العادة موضع العادة يعني الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين الصفحتين التي على حلقة الدبو نعم هذا موضع العادة فإن انتشر انتعدى موضع العادة فإنه لا يجزء إلا الماء ما يجزء إلى الاستجمار هل تجب بالكم ما هو الدليل على هذا الشر يقولون ليس هناك دليل لكن هناك تعليق وهو أن الاستجمار خرج عما يجب من إزالة الماء النجسد بالماء فهو خارج عن القاعدة وما خرج عن القاعدة فإنه اقتصر فيه على ما جرت به العادة عرفتم؟ فيقال ما خرج عن العادة وانتشر إلى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار إنما يحمل الاستجمار على إيش على الشيء المأهول المعتاد لماذا؟ لأن الأصل في النجاسة أن تزال لماذا؟ بالماء اقتصر على الاستجوار فيما جرت به العادة لأنه هو وما خرج عن العادة فإنه لا يتزق فيه إلا الماء أطبال وارحل الآن أعيد التعليل مرة الثانية يقولون لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول والغائط خرج عن نظائره إلا لا ها؟ خرج عن نظائره فإذا كان خالد عن نظائره فوجب أن نقتصر فيه على ما جرت به العادة فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بماذا؟ بالماء الأصل أن يزال بالماء واضح طيب ولو قال طائل إنه إذا تعدى موضع العادة بالكثير فصحيح لا يجزو الماء مثل لو ترشش البول على فخذه أو على ساقه أو على رقبته فهذا ظاهر أنه لا بد فيه من من الماء لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه وأما ما كان قريبا فإنه يسامح فيه ما قريبا فإنه يسامح فيه ولعل هذا لا يعارض كلام الفقار طيب إذا قلنا إنه بشرط أن لا يعد موضع العادة فإن تعدى موضع العادة فهل نقول إن لكل موضع, موضع حكمه بمعنى أن نقول الذي لم يتعدى موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار والمتعدى لابد فيه من الماء <تصفيق> نعم. نعم هذا والله كلامه وقال بعض اهل العلم بعض اصحاب تعدى موضع العادة لم يجزئ في الجميع لم يجزئ في الجميع الا الماء وترك بين القولين واضح؟, واضح الذين يقولون إذا تعدى موضع العاده لا ينسى الا الماء يقولون لانه لما لم يتم الشرط فسد الكل والذين يقولون انما زاد عن عاده هو الذي يتجاوز الى ما وما كان على موضع عاده يكفي يقولون لان الحكم يدور ما علته فما زاد عن موضع العادة يرسل وما كان على موضع عاده يبقى فيه الاستجمار نعم نعم نعم بهذا بهذه لا يحرص على الاند. يحرص على الاند يقول اذا اندفع هو المذهب انه ما يظهر فيتنجس بالماء شيء. نعم قالها ما بعج اصغر اصغر نعم وان لا ما ويشترط اضبط على الشرط يقول ايش بشرط ها؟ ليشروط الحقيقه الشرط الاول الا يتعدى الخارج موضع العاده الشرطان قال ويشترط للاستجمال بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا قول بأحجار جمع حجر ونحوها مثل المجر وغطين اليابس المتجمد والتراب والخرق والورق وما أشبه ذلك فكلمة نحوها أي مثلها مثل الإحشار في الإزالة ما الذي الخشب يجزي؟ خشب يجزي؟ أين؟ وكذلك الورق نعم يقول أن يكون طاهراً أن يكون طالحاً يعني لا نجساً ولا متنجساً لا نجساً ولا متنجساً والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره يعني ضرعت عليه النجاسة فيشترط أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا ما الدليل على الشراط أن يكون طاهرا عندنا دليل وعندنا تعليم أما الدليل فحديث ابن معسعود الذي أشرنا إليه قبل قليل ألقى الروثة وقال إنها ركس والركس الكاف والركس النجس هذا واحد ثانياً قوله في حديث أبي غريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران إنهما لا يطهران فدل هذا علم لابد أن يكون مستنجى به أن يستجمر به لانه ما لا يطهر لان النجس هو خبيث فكيف يكون مطهرا اذا عندنا دليل دليل وتعليل فالتليل هو كما قلت الاخيره اخيرا ان هو خبيث والخبيث لا يجعل الخبيث طيبا هنا ان يكون منقياً منقياً يحصل به الانقاء منقيا يعني يحصل به الإنقى فإن كان غير منقى لم يجزئ وشا الدليل أو تعليل تعليل لأن المقصود للسجمار هو الإنقى بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار كل هذا طلبا للإنقى ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعدب في قبره إنه لا يستنزه من البول أو لا, من البول أو لا يستبرئ من البول ثلاثة رواية أردتم فلابد أن يكون منقي فإن لم يكن منقيا لم يستنزه والذي لا ينقي إما أن يكون لا ينقي لملاسته إذا كان عملس جدا فإنه لا ينق بل لا يزد الطين إلا بالله لأنه إذا نسحت به وانجر إلى مورى الحلقة مثلاً أو الحشبة يلوثها ولا لا نعم يلوثها وكذلك ما لا ينقي لرطوبته لرطوبته هذا ما يزد لو كان رطباً أتى الإنسان بمدر غطب أو حجر غطب لا طيب. طيب وكذلك لو كان المحل قد نشف يمكن ندق له بعد الشرق ولا لا, لا لانه الحجر هنا هو بنفسه صالح للانطقه لكن المحل غير صالح للانطقه ولا لا لو كان بعد ما يابس وشرف ايدي من الحجر فهو غير منق فيمكن أن نجعل أن نجعل قوله غير منق منقياً أن نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثة أشياء ما لا ينقي لملاسته وما لا ينقي للرضبته وما لا ينقي لنش... لجفاف المحل لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به إنقاء أليس كذلك طيب ان يكون طاهرا منقيا غير عادم ورو غير عادم ورو هذا شرط الثامن النادي كم يصير الله اكبر انا قلت هذه مو العاده وان, طاهرا وأن يكون منقيا الشرط الرابع ان يكون غير عادم ورو وهذا الشرط عدمي ولا وجودي هذا هذا عدم, عدم. عدم. عدم. عدم. <تصفيق> كلمه غير تدل على النفي يعني لا عظما ولا روثا ما هو الدليل وما هو التعليم الدليل أدلة من واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث كما في حديث سلمان وابن مسعود وأبي غريرة ورويفع وغيرهم حديث كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم أما التعليم فنقول إن التعليم إن كان العظم عظم مذكات إن كان العظم عظم مذكات فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك فإن هذا العظم يكون ضعاما للجن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما كل عظم مذكى كل عظم مذكات فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما حال الله عليه ونحن قد فلنا وراح اللحم الذي فيه لكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يفسوه مرة أخرى لمن لعباده من الجن ولهذا قال أوفر ما تجيبنا نحن نعم كل, ذك... كل عظم ذكر رسم الله عليه ولو لم يجوز من نطعم كي. نحن كي. ايضا لا يجوز ان نأكل ما لم يذكر رسم الله فهم كذلك ترجو أن تكن كل عظم ذكر رسم الله عليه عند الغبور أو أن اي ربما يكون ربما يكون قطع على قناه اخرى ربما يكون المهم اننا نعلل العظم لانه طعام اخواننا اللاجئين كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام هذا اذا كان طاهرا إذا كان نجسا فالعلله ظاهره لان كان نجسا كيف يظهر واضح اما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما فالأدلة في العظم يا حيدر فالأدلة في الغوث هي الأدلة في العظم وعلى هذا فنقول الدليل واحد والتعليل كذلك واحد فإن الغوثة إن كانت من طاهر فلعلها أنها طعام دواب الجن وإن كانت من نجس فهي رجس نجس لا, لا تقه نعم كم قولها منها رجس يعني كل روزة أو التي أتى بها غيرها لا الذي أتى بها يعني إنها نعم إنها نعم روزة الحمار روزة الحمار نجز. هو ما. صحيح هذاك صحيح يا صحيح ولهذا قال لو كان هكذا لقرفس ما استررف طيب اذا نقول ان الضوث نستدل له بماذا يمثل به العظم ونعلله بما به العظم وضع طعام لمن لبني ادم وكذلك طعام لبهاء بن ادم ما هو الدليل الدليل ان نقول انه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بالعظم والروث لانها طعام الجن ودوابهم فان الانسان افضل في يكون طعامهم النهي عن الاستجمار به من باب أولى. أولى كما أن فيه أيضا محذورا آخر غير الدليل والتعليل السابق وهو أن فيه كفرا بالنعمة لأن الله تعالى خلق هذا للأكل ما خلقه لأجل أن يمتعن هذا الانتهان رضي الله يكون ذلك من باب الكفر بالنعمه نعم فهيه اذا دليل وتعليل بل وتعليلا ولو يا ما دام طعام ما دام طعام للبهاء لما توهمه عباره الشافعي فاذا نقول كل طعام للبني ادم او لبهاء منه حرام ان يستجمر به وظاهر كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام حتى لو كان قد أفضلناه ولا نريده ككسر الخبز وما أشبه فإنه لا يجوز الاستجمار بها طيب يقول ومحترم محترم المحترم هذا يعني ما له حرمة فإنه لا يجوز الاستجمار بها مثل كتب العلم كتب العلم الشرعي الديني هذا لا جزء استمروبي لماذا للدليل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها متق القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى قلوب والتقوى واجب فلهذا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية أولى ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية ما دام أن موضوعه موضوع محترم فإنه لا يجوز أن يستجمر به ومتصل ومتصل بحيوان يعني ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان لماذا؟ يقول لا لأن له حرمة لأن الحيوان حرمة فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة ولا بأذن سخلة لأنها محترمة وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي فكيف هي فإن قلت يلزم على تعليلك هذا أن لا يجوز الاستنجاء بالمعنى لأن اليد سوف تباشر من جاسة قول نهر وتلوث بها وتشهم رائحتها فيه رائحت النجاسة في يدي فعلى هذا لا يجوز, لا يجوز أن تستنجئ بالماء قلنا قد قال به من قال من السلف وقال إن الاستنجاء بالماء بدون أن يتقدمه احجار لا يجوز ولا يجوز. لأنك تلومت يدك بالنجاسة عرفتم؟ فماذا أصنع على هذا القول؟ فيها الآن مدأسيس تدخل فيها لجين من المبطاط إذا بغيت تستنجي تأخذ من هذه المدأسيس وتستنجي بها تحملها معك؟ تحملها معك تغسلها بقى نعم؟ لكن هذا القول ضعيف جدا og det spørsmåletifesten er hei av ordninger for å gu 본 oss og åge det høbeden å gjøre den врors fram at deltter så nav atandler den gøring av som det ikke er om det har na الطبيب ان هو مثل لو واحد مثل وضع فيك الطيب في الصيف في جبهته أو في راسه بعد ان احرم يجب عليك ان تزيله بيدك ولا ولا اثناء عليه ولا فتت عليه لان مباشرهه هنا ها لازالته ورجل اخر يعني هذه مثال مثال, مثال ثالث رجل غصب ارضا أصب أرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبع رضي فتاب إلى الله توبة النصوح من شرق التوبة النصوح أن ينزع الإنسان عن الدام بفورا حسابات القلم ماذا اصلا ان بقيت في مكاني ها بقائي محطة. فبقائي محظور والمشيت في الأرض المقصوبه فقد استعملت هذه هذه في خطوات محظوره ما هذا نقول هات هي لكبصل ها؟ فاصركبتر فنزاك متى متى اتصل بالمسؤولين نعم <تصفيق> <تصفيق> نقول هذا الرجل نشيه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج يأثن فيه إلا ما يأثن لأنه للتخلص من المحرم الممنوع المهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن نؤثم الإنسان،, الإنسان به لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكريف ما لا يطاء وعلى هذا فنقول إذا أورد علينا مورد كيف تقولون إنه يحرم الاستمار بمتصل بالحيوان وانتم تبيحون للانسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء الجواب يا رشيد ما الجواب الله يكثر من لوزيده فهو التخلص منه ولكن وليس التلوث به فرق بين من يباشر التخلص منه ومن يباشره بالتلوث به نعم بحيوان طيب حيوان نجس ولا طاهر <تصفيق> كله وحيد النجس والطاهر فلو استجمر الإنسان في ديل بعيره فهو كما لو في ديل حماره نعم كلهم محرم طيب الشروط تكمل الآن سبعة يشترط اللاعب الخارج من هذا العاد يكون طاهر منقيا غير عظمين غير عظم تجعلون روث وما عطف عليها واحد لأنه داخل في حيز النفذ عظم روث طعام محترم ممتصن خمسة مع الثلاثة الأولى ثمانية نعم ثمانية نعم قد يوهم من سعود نعم وقد يوهم أنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يترغب الحجرين نعم نعم يرده نعم هذا الافهام يرد به حديث سلمان الفارسي لا تستجي باقل من ثلاثه احجام نعم لكن في روايه منسيه نعم انه امره منيه لا امر رجعه نعم لان هذه ايضا اذا اذا كان هذا وصح يغير الاشكال ما له اشكال فيه في الحقيقه أنا قد ذكرنا لكم قاعده ان النصوص المشتبهه تحمل على المثل في كل شيء في القران وفي السنه فإذا جاء مثل ما يوظم أن شيء ينفوه على غير شرطه والسطح محقق فإن نعمل بماذا؟ المحقق ثبت أنه قال إيكي تركي بحجر ثابت نعم ونسجنا محمن بحجر والحضر طيش لا نفيس أنا قلت لعله يحمل بعض الأقوان نعم أنه يسفر بحجر لا هذه نفيس نعم إذا كان جل جال لأيكي فطابقيه. قيله. تحرك وما ما انتبهوا بي. صراحه كانوا معلفت لا باس به. لانه قال متصل بحيوان. ما ضوا ما هو ما دام انفصل ثم قال ويشترط هذا الشرط التاسع. يشترط ثلاث مساحات منقيه فاكثر يشترط هذا العدد يشترط ثلاث مساحات منقيه فأكثر المؤلف يقول ثلاث مساحات ولا حديث الوالده ثلاثه احجار فهل نقول ان كلام المؤلف رحمه الله مخالف للاحاديث او موفق ننظر الدليل على اشترار ثلاث مسحات ما هو؟ الدليل هو حديث سلمان الفارس رضي الله عنه صحيح مسلم قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار والمراد بالأحجار هنا أن لكل حجر مسحة لأن الأحشار قد يكون الحجر الواحد له جهات متعددة شعب ولهذا قال المؤلف ولو بحجر دي شعب فنحن نعرف العلة والسبب في أن رسول عليه الصلاة والسلام اشترض الثلاثة الأحشار لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد لأنه إذا كرر المسح على وجه واحد يستفيد ولا لا لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادته ربما يتلوث من زيادتها لابد من ثلاث احتياطات طيب لو انقى بدونها لا بد منه لا بد منه وقال بعضهم انه اذا انقى بدونها كفى لأن, لان الحكم يدو مع علته ولكن نقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار بأقل من ثلاثة أحجار وإذا كان نهى يجب أن لا نقع فيما نهى عنه واضح ولأن الغالب الغالب أنه لا إنقاء بأقل من ثلاثة ولأن الثلاث كميه ركب عليها الشارع كثيرا من الاحكام نعم لو فرض ان الخارج يابس يبوسا لا يؤثر فيما مر عليه فهو ظونه لا يحتاج اصلا الى السنجر او السجمار يعني في شيء نزيله حتى نقول انه لا بده الاستثمار او السنجار. وقوله ولو بحجار ذي شعب لو هل هي رفع لرفع التوفم أو للخلاف لدفع الخلاف هي لدفع الخلاف لأن بعض أهل العلم اقتصل على الظاهر في هذا الحديث وقال لابد من ثلاثة أحجار لابد من ثلاثة أحجار والراجح ما ذهب إليه المؤلف لأن العلة معلومة فإذا كان حجرا ذا شعاعين واستندت استمر به كل جهه منه صح شير. نعم طيب لو قلنا اتصلنا على ابوابنا اولا جيد لان قرره المشادله قد لا يتاكسر بل ان الاكثر ان ما اتى حجر ذو شعاع ذو شعب ثلاث يثني حتى لو وصل له شعب لأنه من حجر إلا له زوائع لكن هذه الشعب تكون صغيرة يعني بمعنى أنه ما يمكن أن يستجمر به وهذا يكون على المعتاد الغالب نعم وليس فيه أثر فهذا حقيقة هو فلا بد من الإنقى طيب يشترط في كمية الاستجمار ولكن الصحيح أنهما لا يضحر طيب اشتراطنا أن يكون طاهراً ها؟ وآتينا بالدليل لا يضحر أنه من باب الاحترام يعني إذا كان عالفاً محترماً فهي أولى بأن تحترم نعم مع أن بعض آخر العلم يقول أنه ليس هناك دليل على التحرين وأن الإنسان لو استجمر بذلك وأنقى فلا حرج نعم. وإذا وصل إلى المحل ما يغسله <تصفيق> لكن نحن نقول حتى لو كان ما هناك تليل ظاهر على التحليم فالأولى التنزه عنه وبعد عنه طيب طيب يشترط أنه بعض العلماء استدل بحديث مسعود على جواز الاستثمار بأقل وقال إذا حصل الإنقى فإنه لا, لا يلزم أكثر من الإنقى ولكن ما دم الحديث ورد في لواءة أحمد بأتنى بغيرها وحديث سلمان صريح أن استنجي بأقل من ثلاثة أحجار فإنه لا يمكن أن يؤخذ بهذا الدليل المشتبه ويلغى الدليل المحكم وقد قدمنا غير مرة أنه إذا اجتمع دليلان أحدهما محكم لا اجتباه فيه ولا إجمال والثاني مجمل أو مشتبه فيه فالواجب الاخذ بالمحكم لأن هذه طريق طريق الراسخين في العلم كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه ايات من قطات منه الام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم ضيق فيبتدعون ما شبهه من اختلاق اذنا او تاويل وما يعلم متويله الا الله والراسخ هنا في العلم يقولون امن ناب كل من عند ربنا فياخذون المتشابه على المحكم حتى يكون الامر كله محكما هذا كل... امر على الاحجار لان الاحاديث الوارده في ذلك كلها تدور على الاحجار مساله النفي صعبه النفي صعب ما, ما ما يوجد كذا نعم او ليس في خلاف مثل بعض العلماء يقول ليس في خلاف المساله النفي من اصعب ما يقول يعني ما تحط بكل شيء ولهذا لو قال لا اعلم صح لا. ما هو الجواب ها انب عليه الصلاه على النبي الاثناء جاب العظم والروث دل على ان غيرهما جائز والا لما كان النهي فائده لو كان كل ما سوى الاحجار منهيا عنه ها ما كان النهي عن العظم والروث فائده صح ولا لا دينا. وهو كل ما قام ثلاث احيار ثلاث اعواد هذا من أفراد المماتية وأظن فيه ضعف قدر أقول لي؟ لا أعلم لكن على كل حال إن صحة هذا الحديث فهو واضح في الموضوع نعم؟ لكن إذا لم يصح فإننا نقول النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث يدل على جواز الاستنجاء بكل ما, عدا. ما عداهم طيب نعم يشترط نبدأ بالدرس الآن معني يا اخواني انا ودي ان يشترط ثلاث يشترط ثلاث مساحات منقيه ثلاث ولا ثلاثه بالرفع نائب والشرط في اللغه شرط في اللغه العلامه واما في الشرق الشرط في اللغه العلامه ومنه قال تعالى فانظرون الى الساعه ان تاتيهم راسن فقد جاء اشراطه وأما في فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود يكون يشترط يشترط يعني للاستجمار وإجزائه عن الماء ثلاث مسحات منقية ثلاث مسحات على كل المكان على كل المكان وإنما قيت ذلك لأن بعض أهل العلم رحمه الله قالوا إن الرسول اشترط ثلاثة تحجار لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمنى وحجر للصفحة اليسرى وحجر لحلقة الجبر وعلى هذا القول يكون المسحة لكل واحد مسحة واحدة ولكن هذا النسبة صحيح الصحيح أنه ثلاث مسحات تعم المحل ثلاث مسحات تعم المحل منطية وسبق أن الإنقاء هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء أو هو أن يرجع الحجر غير مبلوح يابسا قال فأكثر أكثر من الثلاث كيف يشترط ثلاث أكثر يعني لو قال قائل هذا التناقض ثلاث فأكثر إذن مش المعتمة ثلاث ألا الأكثر نقول المعنى الكلام لا ينقص عن ثلاث ثلاث إن أنقت فأكثر إلا تنقى الثلاث يعني قد لا تنقى بثلاث مسحات بل لا, بل لا تنقى إلا بأربع أو خمس أو ست طيب وجليل ذلك سبق حديث سلمان قال ولو بحجر لشعب لو هذه إشارة فلال ولو بحجر دي, دي بمعنى صح شعب جواند شعبها الجانب يعني ولو بحجر له جوانب فيمسح من جانب مرة ومن جانب مرة ومن جانب مرة هذه لها مسحات وقال بعضه العلم لا بد من ثلاثة أحجار لا بد من ثلاثة أحجار اعتمادا على ظاهر الأدلة لأن ظاهر الأدلة ها؟ ثلاثة أحجار وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ولما جاء ابن بحجرين قال ائتيني بحجر فدل هذا على أنه لا بد من ثلاثة أحجار فمن تمسك بالظاهر قال لا بد من ثلاثة أحجار نستجمل بحجر ونلقيه ونأخذ الثاني ونلقيه وناخذ الثالث نعم. لأن هذا أكمل إلى شك أكمل في الضهار إذ أن الحجر ذا الشعب قد, يعني قد يكون في أحد الجوانب شيء من المسحة الأولى وأنت ما علمت به فيكون الأحجار كل حجر منفرد أحسن ومن نظر إلى المعنى والشرع كله معنى وعلل وحكم قال إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن الشعب متداخلة بحيث إذا مسحنا مع شعبة اتصل الترويث للشعبة الأخرى كان كل شعبة متميزة عن النقر فإنه يتري وهذا هو الصحيح لأن, لأن الشرعة معاني لا مجرد ألفار الله. يسن قطعه أي قطع الاستجمار أي عدده على وتر فإذا انقى بأربع زاد خامسة زاد خامسة إذا أنقى بست يزيد سابعة إذا أنقى باثنتين يزيد ثالثة نعم؟ هذا؟, هذا ما يصف لأن الاستجمار ثلاث واجب مهسنة وقد سبق أن بعض أهل العلم قال إنه لا يشترط الثلاث إذا حصل الإنقاء بدونها واستدل بحديث بن مسعود وسبق الجواب عنه وبينا أن عن حديث بن مسعود فيه أن الرسول أمره أن يأتيه بحجر وعلى هذا فلا يكون فيه دليل وقوله يسن قطعه على وتر ما هو الدليل الدليل قوله صلى الله وسلم فيما ثبت في الصحيحين من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر واللام للأمر فإن قلت ان الأصل في الأمر الوجوب وهذا يقتضي وجوب الإتار قلنا نعم الأصل في الأمر الوجوب فإن أريد بالإتار الثلاث فالأمر ألمه عليه للوجوب يعني لا بد أن يستجمر بثلاث وإن أريد ما زاد نعم فهو للإستحباب ويجل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر من فعل فقط احسن ومن لا فلا حرس فبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا على سبيل الاستحباب إلا في الثلاث فإنها على سبيل الوجوب كما سبق من حديث سلمان الفارسي أمرنا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجاب ثم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج هذا بيان حكم الاستنجاء وما يجب له الاستنجاء فقال يجب الاستنجاء واجب وهل المراد بالاستنجاء هنا تطهير المحل بالماء أو ما هو أعم من ذلك الجواب ما هو أعم من ذلك يعني تظهيره بالماء أو بالأحجار واجب ما هو الدليل على وجوب الاسنجة الدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يرسل ذكره لخروج المدين والمدين نجس وأيضا قد يقال إن قوله من استجمر فليوتر جدل على الوجوه وقد يعارض في ذلك ولكن حديث سلمان واضح في الوجوه أمرنا أن لنستنجي بأقل من ثلاثة أحجاب ولكن يقول المؤلف لكل خارج من أين من السبيلين أما ما خرج من بقية البدن فإنه يغسل إلا إلا ثلاثة عشية الريح فإنه لا يجب الاستنجاء لها لأن الريح لا تحدث أثرا فالهي هواء هواء فقط فلا تحدث أثرا في المحل إذا لم تحدث أثرا في المحل فإنه لا يجب أن نغسله لأن غسله حينئذ نوع من العبس الريح سواء كان لها صوت أم لم يكن طاهرة الريح طاهرة وإن كان طائحتها خبيثة. وقال بعض أهل العلم إنها نجسة نعم ومن الذي يترتب على هذا يترتب على, لا يترتب على هذا لو خرجت منك وثيابك مبذولة فإنها ستلاقي رطوبة إن قلنا إنها نجزة وجب غسلها وإن قلنا طاهرة فلا يجب ولا نقول إنه يتعتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة من فسائل هل تصح صلاته أم لا لأن هذا أمر أمر لا يمكن ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير المسائل نعم ومثل هذا أمر يعني الأولى تركه لأنه قد يعاب على الفقهى أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة لكن الذي ذكرناه أولا هو الواضح إذا كانت نجسة ولامست شيء رطبا فمن المعلوم أن الشيء النجس إذا لامس رطبا يتناك جسده هذا هو الذي يترتب على ذلك والصحيح انها طاهرة لانه ليس لها جرم وانما هي هواء له رائحه خبيثه الله الثاني الطاهر لا يجب الاستنجاء منه مثل المني المني يخرج من السبيل فهو داخل في عموم قوله لكل خارج لكن الطاهر لا يجب للسنجاء له والتمثيل ظاهر في المنئ الثالث غير الملوث غير الملوث إذا خرج شيء لا يلوث يعني يابس مرة ما يلوث وهذا الله أعلم بإمكانه لكن إن أمكن فإنه لا يجب له للسنجاء لأن نعلم إن للسنجاء المقصود منه ها النظافة والطهارة وهذا ليس بحاجة إلى ذلك فصار للسنجاء واجب لكل خارج من السبيلين إلا ثلاثة أشياء وهي الريح والطاهر وغير الملوم طيب لو كان هذا الخارج شيئا نادرا يعني يندر خروجه لكن خرج مثل ان يخرج منه حصوات هل يجب الاستنجاء له ها لوثت فانه يجب السنجاء لدخولها في عمك كلام مولده وان لم تلوث فانه لا, لا, لا يجب الاستنجاء لعدمي حاجه الي نقول هذا نقول هذا لاجل ان امكن طيب يقول ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم لا صح قبله أي قبل السنجة وضوء ولا تيمم أفادنا المؤلف أنه يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستجماق أو السنجة وهذا يحتاج إلى دليل فما هو الدليل لا أحد يشك أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو يقدم الاستجمار على الوضوء هذا هو المعروف من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هل مجرد الفعل يقتض الوجوب سبق لنا أن مجرد الفعل لا يقتض الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب إذا كان لمجمل من القول يدل على الوجوب فهو تأمن على الوجوب بناء على النص المبين أما إذا كان مجرد فعل فالصحيح الراجع عند أهل العلم أنه ليس للوجوب وإن ما لكن فقهانا رحمهم الله استدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رفيل الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له انضح فرجك وتوضى اولا ذكرت واتوضا فقال قدم ذكر غصب الذكر والاصل ان ما قدم فهو اسبق لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعده هنا اقبل على الصفا والمروه فقال احنا اقبل على الصفا قال ان الصفا والمروه من شعائر الله أبدأوا بما بدأ الله به وفي رواية النسائي ابدأوا بفعل الأمر بما بدأ الله به ولكن رواية مسلم معارضها رواية البخاري حيث قال توضأ وانضح فرجك في هذا اللفت توضأ وانضح والجمع بينهما أن يقال إن الواو لا تقتضي الترتيب عندنا هذه روايتها روايته مسلم يقول فيها اغسل ذكرة وكوا وتوضى ولواية البخاري توضى وانضح فرجع أرض لأن إحدى روايتين قدمت ما أخرت الأخرى ولكننا أقول إنه لا تعارم لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي الترتيب الواو لا تقتضي الترتيب لكن يعارض ذلك رواية النساء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسل ذكرك ثم توضع إلا أن هذه الرواية ذكر الحافظ بن حجر أنها انقطعة ولينقطاعوا, ولينقطاعوا يضعف الحديث ولهذا ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان رواية أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاب ولواية أخرى أنه لا يصح والمذهب أيها هم المذهب أنه لا يصح لكن في رواية ثانية شارع الموفق وابن أخيه شارع المقنع على أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاب وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال الزعر فإننا نمره اولا بماذا للإنسان جاء ثم لكن أحياناً تأتي المسألة في غير سعر مثل أن ينسى الإنسان أن يستجمر استجماراً شرعياً أو أن يستنجي يعني بال وتيبس نشف المحل لكن مو على السبيل المطلوب يعني مسحه مرة ومرتين وتنقى ثم بعد ذلك لما جاء الوقت توضأ بدون الصنجاء ثم صل ماذا يجب عليها المذهب يجب عليه أن يعيد أولا يستنجي ثم يتوضأ ثم يصد يعيد الصلاة وعلى القول الثاني لا يجب عليه لأن الرؤى صحيح لكن يجب عليه الآن أن يغسل النجاسة يستنجي لكن الاستجمار هنا متعذر السبب للجفاف المحل والاستجمار ما يصحه إذا جف المحل وعلى هذا فنقول على القول الثاني أزل النجاس فقط ووضوك صحيح وصلاةك صحيح فنحن نقول اللي أرى هذه المسألة أنه ما دام الإنسان في ساعة فلا يقدم الوضوء على السجن وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأما إذا حدث أمر كهذا وقع نسيانا أو جهلا أو ما أشفه ذلك إذا إنه لا, لا يجسر الإنسان على أمره بالإعادة وإضطال وضوءه وصلاةه القول من جاسة تسر أشكيا بها إذا تسر أشكيا بها ما يضع لذب خديثة وقال العجل ولا المقطع عليه المقطع لكن على المقطع مصيها عادي نعم كنا كون دائما دايما متسع الحصاد اذا توضح المقطع نعم لكنه صار اجى يقول لكم شيء من النجاسه اين نعم هو قد قد قالوا ان النجاسه قد من استاج ما ربي بحجر اذالها ما ضل إذا زالت الناجسة ستطهر في شيء لا لا لابد من ثلاث مسحات حتى لو أنقى المسحتين لا بد من هذه مقصول المعنى لا مقصول المعنى ولا بد ثلاث مسحات هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة طهر ولكنه شرعاً لا يكفي هذا إن هذا لا يعتبر حكمه حكما خاضر من السبيل فلو خرج من هريح ما تنقض الوضوء لو خرج من هريح ما تنقض الوضوء يبقى على ضغارته وأما إذا خرج شيء من نجس فهم عروفهم ينقض الوضوء لأن النجس إذا خرج من أي, من أي مكان من البدن أفسد الوضوء نعم إيه؟ نعم هذه اللي هل مخلوق دينور نعم. نعم. نعم كيف وضعنا تمام ترى يا توصل ذكرك نعم أو قال يغسل وذكره يغسل وذكره ثم يتوضى نعم يغسل وذكره ثم يتوضى نعم نعم نعم انتبهوا لهذا الشارح رحمه الله شارح, شارح الزاب ضوض المربع نسب يغسل وذكره ثم يتوضى إلى الصحيحين وليس كذلك باب السواق وسنن الوضوء السواق فعال من تاخ يا سوق او تسوق على الفعل وعلى الاله فعل وعلى الاله وش الاله الالمكاين يعني ها على العود بل يتسوك به فيقال هذا سواكم من اراكب صح كما يقال هذا مسوا ويقال السواق سنة يعني التسوق ألي والفعل وأما قول مؤلف وسنن الوضو فهذا من الغرائب لكن رحمهم الله ذكروها هنا ووجه الغرابة أن سنن العبادة تذكر بعدها يعني العلماء يذكرون العبادة سفتها ثم يقولون هذا واجب وهذا غكم وهذا واجب وهذا السنة بعد أن يتصورها الإنسان لأن الإنسان ما يتصور العبادة إلا يفرق في ذلك سأخذك اليوم به مع أبو الرحمن لشنا كونه ينعز طيب أقول في هذا الباب بعض العلماء قال باب السواق وسنن الفطرة سواق سنن الفطرة Allomma, هنا varten fordi السواك من من hodt, som er lo som er وجعل en جعل posterne. ни لما كان السواك من er sier hodt ett par بالسواك. og så du Melle Simon og dette er sier hodt etter at delles om, uten stakeholder karuntt inn sine av siet. In قال المؤلب التسوك انت بنحتاج الآن للإعراق التسوك مبتدأ طيب أين الخبر مسنون مهب بعود بعود جانو مجروم متعلق بالتسوك يعني التسوك مصدر يعمل عمل فعده التسوك بعود لين منقض غير مضر لا يتفتت مسنون فيها باس مرخي نتكلم معي بعض مسنون هذا الخبر أولا قال رحمه الله التسوك بعود قلت إن متعلق بماذا التسوك بعود مسنون لا لا لا التسوق يعني تسوقه بعود يعني إذا استأك بعود نعم التسوق بعود كلمة بعود دخل فيها كل أجناس العدام نعم سواء كان من جريب النخل أو من أراجينها أو من أرصان العنب أو من غير ذلك يشمل كله عود فهو جنس شامل لجميع الأعوات وما بعده من القيود فإن فإنها فصول <تصفيق> تخرج بقية الأعواد فخرج بقوله عود التسوق الخرق والأصابع فإنه ليس بسحلة على ما ذهب إليه المؤلم الثاني لين وش به خرج به بقية الأعواد القاسية هذه اليابسة الأعوات القاسية. القاسية هذه لا يتسوك بها لماذا؟ لأنها أولا لا تفيد فائدة العود اللي وثانيا أنها قد تضر تضر لكة إن أصابتها وتضر الطبقة التي على العظم في الأسنان حكوى حكا هذا واحد ثانيا منق. ما هنا عود الماء ينقي نعم ما يقولون العود اللي ما... اللي ما له شعر مستقطب رطوبه لا قويه ما ينقي كنمروح على س... على اسنانك ما, ي... ما يفيدها شيء لكثرة نائه وقلة شعره التي تؤثر على ازاله الوصف طيب غيري مو فراثا منين مما يضر قالوا مثل الآس والريحان وكل ما له رائحة كريهة طيبة كل ما له رائحة طيبة هذا يضر هل له رائحة طيبة يضر ها؟ نعم سبحان الله كيف يضر. يقول لأنه يؤثر على رائحة الفم هذه الريح الطيبه تنقلب الى ريح خبيث من طيب كل شيء له رائحه طيبه يعني طيب من الطيب ما هي بالنكهه لا يتسوق به لانه يضر غيره ولا غيري ها غيري يضر ولا غيره غيره لا احسن غيري غيري صفه غيري مضلل لا, لا يتفتت, مش يتفتت؟ لا يتفتت كيف لا يتفتت نعم لا يتساقط لا يتساقط فإذا كان يتساقط فلا فائدة منه بل هو يؤديك أكثر لأنه إذا تساقط في فمك ما أنه ملأه أذن واحد معهم عود من الغضاء تعرفون الغضاء ها الغضاء الذي يؤقد به نعم. نعم لا الغضى لانه هو اقرب الى الراح نعم اللي يعرفه لازم نلزمه بان يخرج بنا الى البر على نفقته نعم للصيبه علشان يوريه ايا نعم طيب. على كل حال الغضى هو عباره عن خشب وعيدان يؤخذ به هذا يتفتت يعني لو, لو تساق به يتفتت هذا لا يسن التسوق به وذلك لأنه لا ثائدة منه بل لا يزيد, يزيد الفماء إلا وسخن قال لا بأصبع وخلق التسوق بالإصبع ليس بسلنة ولا تحصل به السلنة سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن بعض أهل العلم خالف في ذلك ومنهم موفق صاحب المقنع الذي هذا الكتاب مفتصر وابن عمه شارح المقنع قال إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقى وقد عن علي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه عند المضمضة وحركها وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كاف ولكنه ليس كالتسوك بالعود بلا شك لأن التسوك بالعود أشد إنقاء وإنما قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان به فنقول له يجلس استياك لماذا بالاصبع <تصفيق> وقوله هو خرقه كيف تسووك من خرقه وشو ها يعني على الخطه الاصبع ويسوق يوقف ما لفي ما يحصل السنه بذلك ولكن لا شك ان الانقاء بالخرقه اقوى من الانقاء في مجرد نعم ولهذا بعض العلماء رحمه الله قالوا إن كان الأصبع خشنا أجزأت فسوقوا به وإن كان غير خشن فإنه لا يجزي وعلى هذا فأصحاب الحرف والبناء نعم والمزارعين ها يجزي بالأصابع وأما أصحاب النعمة فإنهم يقول النعمة إلا النعمة النعمة في الفتح فإنه لا ينفعه طيب يقول الخرقة لا شك أنها أقوى أقوى تأثيرا من الإصبع فمن قال بأن الإصبع تحصل به السنة قال إن الخرقة من باب نعم كلمة إصبع يقولون ما نحد غلط فيها إلا كان بالإعراء من ناحية الصرفية ما حد غلط فيها أبدا في العراب يغلط فيها بعض الناس يمكن يرفعها ومنصوبها أو بالعفل لكن في الصرف ما يغلط فيها أبدا لماذا؟ لأن الصاد ساكنة والهمزة والباء مثلتات مثلتات يعني يجوز فيه فتح الهمزة وكسرها وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها ثلاثة في ثلاثة نعم ولهذا قال بعضهم ناظما ذاك تلك اللغات ومضيفا إليها أنملة أيضا قال وهمز أنملة ثلث وثالثة التسع في إصبع واختم بأسبوع لكن الأسبوع ظن حقّت السيارة أو ذاك إصباع هذه بعض لغة حاجة نعم طيب همزه انمله اعيد مره ثانيه وثالثه ونشوف اللي اجى غايب وهمزه انمله ثالث وثالثه التسع في اصبع واخت باسبوعي هذه مرتين انمله إن انمله انمله وتقول ها أنملة. وان ملح وان ملح نعم كده وهي تسع لغات فيها الهمزه مثلثه والميم مثلثه وكذا قصده طيب هو الميم اللي هي ملح الهمزه نون ميم هنا الممدوم شيء ها الممدوم لا. مثل غير عود. ما هو لازم هي عود في الحقيقة أصبع هي عودة هي عود لي على كل حال كانت تضر لاحق إذا كانت تضر ما أزلت ما تسمي ما, ما, ما دامت أنها تضر بدون معزول فكانها من, من باب الدواء من سوى فأسنانه وهي في يده وهي في في يده التركيب يعني خدر نرى ايضا خلينا نشوف بس نعم نعم هي ده ان هذه ما تعتبر من الاسنان الحقيقيه ما يكفيك انك انك تغسلها او تنظفها بالصابون لا بد ايضا اللثه لان الحقيقه هي اننا نعم, نعم. نعم. كيف اعداد ما نعم ولا ولا لا اذا اذا دخل المثاني وهو بيجينا اقتصد الله ناسهم قال مسنون مسنون هذا خبر من كده. مسنون المسنون اسم مفعول انسنه يسنه فهو مسنون مثل شده يشده فهو مشدود ورده يرده فهو مردود إذن مسنون يعني معناه أن أنه قد شرع ولكن من الذي سنه؟ معروف أن السنة إنما هو لمن؟ للشرق يعني سنه الله ورسوله طيب وقوله مسنون المسنون عند أهل العلم كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام هذا المسنون كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام إذن فهو عبادة فأنتم؟ فالمتسوك ليس منطفا لأسنعنيه بحسب ولكنه متقذب الله عز وجل بسواكه مسنون وقول لا على سبيل اللزام إن كان على سبيل اللزام فهو واجه وكون التسوك مسنونا قد دل عليه الحديث الصحيح وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يقول لولا أنا شق لا يدل على أنه ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لشق عليه ولكن هل يدل على أنه ليس بمسنون لا يدل على أنه مسنون مأمور به ولولا المشقه كان واجبا لأهميته وقول المؤلف كل وقت كل وقت بالليل والنهار في الليل والنهار ما هو الليل اذا قول النبي عليه الصلاه والسلام شيء من التبيان من المواقف مطهره بالامن القيوم القائم بنفسه يا على خلق الفم مرادك